فنحن ا ل أ س و د أ ب ا ه ا ل ض ي ا غ نفل الحديدا بعزم شديد نفل ا ل ح د ي د بعزم شديد إ ذ ا الحرب جات ء بلحن الرصاص نزلنا على الكفر نبغي القصاص يساقون للموت ما من مناص و ن س ق ا ل ه د ا من دماء الوريد و ن س ق ا ل ه د ا من دماء الوريد ونردي بحد حسام الرؤوس ونشفي بضرب عدات النفوس ف أ ب ش ر عدوي بيوم عبوس ليشرق في الكون مجد تريد ليشرق في الكون مجد تريد قراع ا ل أ س ن ا ت لحن الرجال وفي الحرب عز وريف الظلال فقم للخلود د ودعا كدربا البريد أخيّا ي تعال ودعا كسول كسول ل كدربا ب إ ذ ا النار شبت فنحن الضرام نحرق بالسيف جمع ا ل ط ر ا م ونمحو عن الكون ل ي ن الظلام فيبزغ في الكون فجر جديد فيبزغ في الكون فجر جديد صواريخ نافل عدا قاطعات و أ ف ع ا ل نافل برا ساطعات ونمضي على النهج حتى الممات بتوحيد ربي وسيف رشيد بتوحيد ربي ربي وسيف رشيد فيا قوم قوم و ا ل ق ر ع السيوف فما العيش إ ل ا بظل الحتوف نموت بعز ونحن و ق و ف و ل ا خير ف ي العيش عيش العبيد ولا خير في العيش عيش العبيد